فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَغْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى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 هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.